وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناق لكم فِيهَا فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون